ويحدثنا في ا ل أ سبي ط و وعمرة ا الخامس إسلام صفية رضي الله عنها وعمرة القضاء فمع المادة ن عن ة صفية فمع س عشر رضي النساء ووزعنا على المقاتلين كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ص ف ي ة بنت حيي بن أ خ ط ب سيد بن النبي ر الذي قتل كما ذكرنا في مع بني ق ر ي ب ة فهذه ص ف ي ة ز و ج ة ك ن ا ن ة ابن ابي ا ل ح ق ي ق ابن ملك خيبر فكانت في ا ل ب د ا ي ة في لما وزعت كانت في نصيب د ح ي ة الكلبي رضي الله عنه فجاء للنبي طالب قال يا رسول الله هذه بنت ملك و ز و ج ة ملك ما ينبغي ان تكون عند احد غيرك ف ا س ت أ ذ ن د ح ي ة فقال نعم فجاءها النبي صلى الله عليه و سلم بنت ملك و ز و ج ة ملك مكانتها ع ظ ي م ة فقال لها انت ح ر ة اطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ل س ر ع ة اسلامها اول و ح د ة اول و ح د ة من اليهود تسلم قال يعني س أ ل ه ا كيف اسلمت قالت لما كانت ا ل ه ج ر ة وذكرنا قصتها في ذلك الوقت لما هاجرت انت الى ا ل م د ي ن ة خرج ابي حي ي بن اخطب وعمي ياسر بن اخطب ليروك فلما رجعوا انا جالسه بنت ص غ ي ر ة اسمعهم فسمعت ابي يقول لعمي اهو هو قال نعم قال اهو النبي الذي موجود عندنا في ا ل ت و ر ا ة قال نعم قال عرفت بكل علاماته قال نعم هو ورب يهود قال ما عزمت قال عزمت على عداوته ابد الدهر تقول فانا منذ ذلك الوقت والاسلام في قلبي عرفت انك نبي منذ ذلك الوقت ابي وعمي يشهدان انك نبي فلما ح ا ن ت لها ا ل ف ر ص ة اسلمت فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر تزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت لها م ك ا ن ة لكن كان دراتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لجمالها ولمكانتها ك ن يزعجنها فكان يؤذينها بالكلام فاذا ارادوا ان يؤذونها ينادونها يا بنت اليهودي هذا سبحان الله ط ب ي ع ة الذرات النساء ا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقعن بالف م ا ب ا ل ه بغيرهن طبيعة, طبيعه البشر فكانت ك ا ن تبكي رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي تبكي فقال ما يبكيك ي قالت يا رسول الله ن س ا ئ ك ي ق ن لي يا بنت اليهودي حي ابن اخطب ابوها من من من ذريه هارون عليه السلام فقال لها اذا قالوا لك ذلك فقولي ابي هارون وعمي موسى فمن له ذلك فلما جاءوا المراه الجايه قال و ا لها يا بنت اليهود ي قالت ابي هارون وعمي موسى فمن له ذلك من عند اب نبي وعم نبي فيكم و ا ح د ة فسكتنا فظهرت عليهم ايدها أي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى, الحصن الآخر, إلى القسم الاخر الان م ن ط ق ة اخرى من خيبر مكان ا ل ك ت ي ب ة و ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرها وامر بجلب المنجنيق ا ل آ ن يجر المنجنيق هذه ا ل م س ا ف ة كلها لان وجد ان المنجنيق له اثر كبير في فتح الحصون فشوف سبحان الله ا ل ح ك م ة ض ا ل ت المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها قال لا يعرفها العرب لكن لما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ت س ت ع م ل ه ا ث و ر ا ما اخر استعمالها اي شيء فيه ف ا ئ د ة للمسلمين م ص ل ح ة المسلمين نستعمله ما ن ت أ خ ر ففعلا جاء بالمنجنيق ب د أ الحصار حول الحصن اليهود يضربون بالنيبال ولا يخرجون جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار جاء من البدو من الاعراب فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم التي غنمها من حسن النزار كان ي ولما ز ع ا غ ن ا ئ ف ل م جاء وهذا واسلم امر بان يعطى جزء من ا ل غ ن ي م ة فقال ما هذا ايش هذا الذي اعطيتني اياه قال هذا لك هذا يعني م ك ا ف أ ة لك قال والله ما على هذا اتبعتك انا مو جاي عشان الغنائم انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا واشار الى نحره ف أ د خ ل ا ل ج ن ة منها هنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك ان تكون صادق مع الله الله يصدق معك بعد ف ت ر ة اراد بعض المسلمين الهجوم معهم هذا الاعرابي فرماهم اليهود بالنبال فجاءه سهم في المكان الذي اشار اليه سبحان الله بعد الاسلام بلحظات اصابه سهم في المكان الذي اشار اليه فجي به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو نفس الرجل قالوا نعم فنظر الى المكان الذي اشار اليه فاذا فيه السهم قال صدق الله فصدقه الله ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وانا شهيد على ذلك يقول ا ل ص ح ا ب ة من كبار ا ل ص ح ا ب ة الجالسين يقول فتمنينا لو كنا مكانه سبحان الله لحظات وجاءته ا ل ش ه ا د ة والرسول يشهد على ذلك ف أ ي م ك ا ن ة ع ظ ي م ة هذه سبحان الله م ر ة أ خ ر ى ا ل ج ن ة ي س ي ر ة لمن يسرها الله تعالى له ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم و ز ع الغنائم وكتب سهما للمرضى الذين لم يخرجوا من اهل ا ل ح د ي ب ي ة ما زالوا في ا ل م د ي ن ة منعهم المرض حسبهم مع المقاتلين صلى الله عليه و سلم و كتب سهما لمن مات من اهل ا ل ح د ي ب ي ة و لمن قتل من ا ل ص ح ا ب ة سهم لاهلهم فالنبي صلى الله عليه و سلم حسب كل هذا في توزيع الغنائم عندها وصلت قوات غ ط ف ا ن الان وصلت وصل الى احمق ا ل م ط ا ع و معها خ م س ة الاف وصلوا و النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم ف ا س ت أ ذ ن عيينه ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ذ ن له فجاء و النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم عرف ان ا ل م س أ ل ة انتهت فقال يا محمد اعطني من هذه الغنائم جزاء ما تركت اليهود وما ع ن ت م انا تركت اليهود خليت كنت استطيع ق ا ت ل ك مع اليهود لكن تركت اليهود ف ا ل م ك ا ف أ ة لي اعطني من ا ل غ ن ا ئ قال يا اخي انما تركت لصارخ صرخ مو في واحد ن ا د ى ادركوا قومكم عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ع ر ف ا ل ق ص ة ما كان يتوقع ان يعرفها فقال يا محمد اجزني يعني لا باس انت كريم اعطني قال لك ذو ا ل ر ق ب ة قال ما تقصد قال يا ع ي ي ن ة أ ن ت ا ل ب ا ر حماك ة نائم ت ن و ر أ ي ت رؤيا في المنام أ ن ك تطلب مني الغنائم و أ ن ا أ ق و ل لك ذو ا ل ر ق ب ة ي خ ب ر عن رؤياه فتعجب عيينه ذ ا ا ق عن ة أن ر أ ي ت هذه الرؤيا أ ع ط ن ي ذو ا ل ر ق ب ة قال ذو ا ل ر ق ب ة جبل خالي م ا ف ي شيء أ خ ذ ه فلم ي أ خ ذ شيئا لا من غنائم خيبر ولا العرض الذي عرض عليه مقدما ً خ د ثمار خيبر س ن ة راح عليه كل شيء عيينه ب د أ يحرض اليهود لما شاف انه ما محصل شيء ب د أ يحرض اليهود راح لهم دخل عليهم في الحصن قال اصبروا و أ ن ا معكم و أ ن ا م ق ا ت ل معكم قال والله ما جاءتنا ا ل م ص ي ب ة إ ل ا من راسك أ ن ت أ ن ت الذي قررتنا أ ن ت الذي خدعتنا أ ن ت الذي انت الذي فعلت هذا أ ي ض ا ً ببني ق ر ي ض ة لما تركتموهم في ا ل أ ح ز ا ب خ ل ي ه م محمد يذبحهم ما مصيبتنا إ ل ا منك ف أ ي ض ا الحارث ا بن عوف سيد بن ي م ر ة كان جاء يرى المشهد فقابلهم فيعاتب عيينه قال لو أ خ ذ ت لو أ خ ذ ت ثمار خيبر س ن ة ما كان افضل لك فكل العتب صار عليه واستمر حصار هذا الجزء من خيبر اربعه عشر ي و م في اليوم ا ل أ خ ي ر في اليوم ا ل أ خ ي ر سيد خيبر كنان بن أ ب ي الحقيق امتلا قلبه خوف كل اليهود خائفين وفيهم جبن سبحان الله جبن غريب فهم داخل الحصون الان و الحصون م ن ي ع ة ما تفتح مع ذلك في منتهى الخوف فكان ك ن ابن ن ابي الحقيق عند نبل و النبل تعرفون يضعون فيها وتر حتى يرمونها فالنبل ع ب ا ر ة عن خ ش ب ة م ق و س ة فلا بد يشدونها حتى يرمون فيها فاراد ان يربط الان الطرف الثاني من الحبل في طرف النبل يريد يربط ا ل آ ن فقط ربط نبل فمن ش د ة خوفه بدا يرجف هذا سيدهم ملكهم فمن شده خوفه يرجف يرجف يرجف ما هو قادر يربط النبل فلما شاق نفسه ب ه ا ل ح ا ل ما هو قادر يربط النبل عزم على الاستسلام شيء قاتل اذا ن ب ل ما هو قادر يربطه كيف يقاتل فنادى بالصلح نادى س ا د ة ي ه و د قال و ا رايكم م ص ا ل ح ة قالوا م ص ا ل ح ة ف ب د أ ت ا ل م ف ا و ر ا ت على الصلح استمرت ا ل م ف ا و ر ا ت يهددون النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ما يقبل بالتهديد يطلبون مطالب ك ب ي ر ة ما يقبل قالوا ندفع ا ل ج ز ي ة قال ا ل ج ز ي ة قبل القتال ا ل آ ن بعد ما ب د أ القتال يقولون ا ل ج ز ي ة صلح تنزلون عن حكمي نتفق على اشياء ما هي جزية غير ا ل ج ز ي ة المهم ظلت ا ل م ف ا و ر ا ت اتفقوا في ا ل ن ه ا ي ة على عمر اتفقوا ان تخلى الحصون تفتح حصون خيبر و يتركون يتركها اليهود الجلاء يتركون كل خيبر ما يبقى في خيبر يهودي و يترك السلاح ما ي أ خ ذ و ن معهم سلاح كل سلاحهم يترك للمسلمين و يترك الذهب و ا ل ف ض ة و كان هذا من اشد الشروط على اليهود ما ي أ خ ذ و ا معهم شيء من الذهب و ا ل ف ض ة ما عدا ذلك ي أ خ ذ و ن ما يستطيعون حمله اي شيء يحملون ه يحملونه لكن لا ي ع خ ذ السلاح و لا الذهب و ا ل ف ض ة و ما يبقون في ا ل ج ز ي ر ة يجلون الى الشام مقابل ذلك النبي صلى الله عليه و سلم يطلق لهم اسراهم ا ل ا س ر ة يطلقون و اشترط عليهم شرط انه ما يخفون شيء من كنوزهم الذهب و ا ل ف ض ة ما يخفونه يظهرونه و إ ذ ا وجدت ق ط ع ة ذهب أ و ف ض ة م خ ب أ ة إ ن وجد كنز م خ ب أ يقتل كل اليهود شرط شديد ل أ ن ه كان ممكن ا ش يعمله يخبئه الذهب و ا ل ف ض ة ف النبي صلى الله عليه و سلم أ ر ا د أ ن يسلموا كل ما عندهم ف ا ش ت ر ط عليهم هذا الشرط و فعلا ب د أ ت الاستعدادات للجلاء وسلم اليهود سلاحهم فتحوا الحصون ودخلها المسلمون وسلموا سلاحهم وسلموا الذهب و ا ل ف ض ة وبدا الاستعداد للجلاء غنم المسلمون في هذا المكان الف رمح و ا ر ب ع م ا ئ ة سيف و خ م س م ا ئ ة قوس بكل نبالها غير الذهب و ا ل ف ض ة واربعين الف ن خ ل ة فقط من ا ل ك ت ي ب ة غير ا ل ن ط ا ط والشق فتامل هذا الخير الذي جاء للمسلمين ومن الغنائم التي حصل عليها المسلمين لما فتحوا الحصون وجدوا نسخ ق د ي م ة أ ث ر ي ة من ا ل ت و ر ا ة فجاء اليهود قالوا يا محمد هذه كتبنا ا ل م ق د س ة فاعدها إ ل ي ه ا فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر التسامح كان يستطيع أ ن يمزقها هذه أ خ ذ ت في الحصون ا ل أ و ل ى وجدوها أ خ ذ ت عنوه ماهي مع الصلح فكان يستطيع أ ن يمزقها و يحرقها خ ا ص ة فيها كلام منحرف فمع ذلك انظر تسامح ا ل إ س ل ا م مع ا ل أ ق ل ي ا ت فارجعها اليهم ا فعل فيها شيء ولا لم يلمسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان اليهود تشاوروا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد انتم ما تعرفون خيبر مثلنا وما تعرفون هذه المزارع مزارع ش ا س ع ة اخصب و ا ح ة في كل ا ل ج ز ي ر ة خيبر ما في مثل خيبر في كل ا ل ج ز ي ر ة في ا ل ك ت ي ب ة اربعين الف ن خ ل ة غير الشق و ا ل ن ط ا ت فقالوا يا محمد ان شئت ان شئت تتركنا في خيبر ا ج ر ا ما هم الاك ا ل آ ن نعمل خدم نعمل أ ج ر ا ء عندك مقابل أ ج ر ه نبقى ونرعى بساتيننا نحن نرعاها أ ف ض ل م ن ك م فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يبقوا في خيبر أ ج ر ا ء البيوت للمسلمين والملك كله للمسلمين والمزارع كلها للمسلمين وهؤلاء خدم عند المسلمين مقابل أ ن ي أ خ ذ و ا نصف ثمار خيبر كل س ن ة لهم خمسين ب ا ل م ئ ة من ا ل ث ي ا ض ثم النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم ب أ ن يسكنوا البيوت ليس ملكا و إ ن م ا هي ملك للمسلمين لكن من باب أ ن ه م لا بد أ ن يسكنوا في مكان فسمح لهم أ ن يسكنوا في هذه البيوت التي هي ملك للمسلمين وامر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوهم لا تعتدوا عليهم وبعد كم يوم مازال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر و إ ذ احد من المسلمين يكتشف كنز م خ ب أ ذهب و ف ض ة مخبا في بيت كنان ا بن ابي الحقايق الملك اللي وافق اللي وقع العاقد لقوا عند الذهب و ا ل ف ض ة م خ ب أ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤتى به وباخيه الربيع كانوا شركاء في الملك جابوه قال ت ع ا ل دخل البيت فتح الكنز قال ما هذا هنا ارتجف ك ن ا ن ا وارتجف الربيع و ص د ط في أ ي د ي ه م العقد إ ذ ا اكتشف ك ن س يقتل كل اليهود ف أ و ل واحد خبته هو هذا اللي وقع العقد عرف ك ن ا ن ا بن ابي ح ق ي ق أ ن ه سيقتل وخاف خاف على يهود أ ن يقتلوه ف أ خ ذ يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني النفس وكذا ا ل و أ ن ا فعلتها فعندها امر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يقتل ك ن ا ن ة والربيع فقط من بين كل الناس انهم الذين غدروا وترك باقي ي ه و د فهكذا قتل سيد خيبر و أ خ و ه مع ذلك اليهود أ خ ط و ا أ م و ا ل كل هذا ومع ذلك أ خ ط و ا أ م و ا ل المال في نفوسهم وكانوا يتاجرون بها فيما بعد ما اكتشفها المسلمون انتهت ا ل م ع ر ك ة النبي صلى الله عليه وسلم يخيم حول خيبر جاءت و ح د ة من اليهود هي زينب بنت الحارث ز و ج ة سلام بن مشكله م ا ذ ي ق ت وابنه أ خ ي مرحب قالت يا محمد لما عفوت عنا كان يستطيع تقتلنا كنا ل أ ن غدرنا لكن ل أ ن ك عفوت عنا فقد أ ع د د ن ا لك و ل ي م ة نشكرك على أ ن ك لم تقتلنا فجاءوا بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت له بشاه م ش و ي ة مسمومه وكانت قد س أ ل ت أ ي اللحم أ ح ب لمحمد فقالوا هو يحب لحم الكتف ف أ ك ث ر ت السم في لحم الكتف فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع ا ل ص ح ا ب ة ل ي أ ك ل ي و ا ف أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم م ض غ ة أ ك ل اخذ لحمه وضعها في فمه ي أ ك ل ه ا ومد ا ل ص ح ا ب ة ي أ ك ل و ن أ و ل واحد أ ك ل واحد من ا ل ص ح ا ب ة اسمه بشر ابن البراء بشر ابن البراء أ ك ل م ض غ الطعام ودخلت الباقيين اول ما أ ك ل و ا النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م س ك و ا كان النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا بلع شيئا من الطعام لكن شيء قليل فقال أ م س ك و ا ادفلوا قالوا ما لك يا رسول الله قال إ ن هذه الشاه شاه م ش و ي ة م ي ت ة تحدثني شوف إن انها ل قال م مشوية ع ج ز ة شات إ ذ ه ل ش ا أنها ت تحدثني م س م و م ة فقال بشر والله يا رسول الله قد شعرت بها من اول ل ق م ة من اول ما بلعت ه ا ش ع ر ت انها م س م و م ة لكن لما ر أ ي ت ك ت أ ك ل ما احببت ان ا ب ر أ بنفسي عن نفسك كيف انت ت أ ك ل من الشاه مسمومه انا ما اكل منها فشل رضي الله عنه اصابه الشلل بسبب هذه ا ل ا ك ل ة ثم انه مات بعد س ن ة من هذا الشلل فلما مات امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل م ر أ ة زينب فاتي بها ق ت ل ت بقتلها لبشر النبي صلى الله عليه وسلم ظل باقي عمره ي ت أ ل م من هذا السم طول عمره ي أ ت ي ه الالم من ف ت ر ة ل ف ت ر ة بسبب السم يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم مازلت اجد يعني اجد الالم مازلت اجد من الاكل التي اكلت من الشات يوم خيبر هذا الحديث عند وفاته صلى الله عليه وسلم يقول فهذا أ و ا ن انقطاع ا ل أ ب ه ر مني من, من أ ث ر السم اللي في خيبر انقطع ا ل أ ب ه ر العرق اللي يقذف القلب يقول ابن القيم من علماء المسلمين فكانت هذه ش ه ا د ة للنبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا ب أ ث ر هذا السم من خيبر فاكتملت له الصفات صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من أ ث ر م ح ا و ل ة الاغتيال هذه انتهت م ع ر ك ة خيبر قتل المسلمين فيها سته عشر رجل فقط كلها سته عشر رجل قتل اليهود ثلاث ة وتسعين رجل ما عند ن ه ا ي ة م ع ر ك ة خيبر واذ بوفد قادم واذ هم المهاجرين من ا ل ح ب ش ة كان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لهم ع م ر بن اميه الضمري يستدعيهم فجاءوا وصلوا ا ل م د ي ن ة واذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادرها الى خيبر فجاءوا لحقوه ليشاركوا في فتح خيبر وصلوا و كانت خيبر قد فتحت فعندها قال النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ك ل م ة ا ل ع ظ ي م ة والله ما ادري بايهما انا اسرت بفتح خيبر ام بقدوم جعفر وفد ا ل ح ب ش ة ي ر أ س ه م جعفر ا بن ابي طالب رضي الله عنه ثم ان النبي صلى الله عليه و سلم امر باعطاء نصيب من الغنائم لمهاجري ا ل ح ب ش ة فوزعت عليهم الغنائم لان كان نيتهم ا ل م ش ا ر ك ة في هذا الجهاد انتقل اليهود الذين فروا من خيبر بعضهم فر ذهب الى فدك قبل الصلح الذين فروا من الحصون الاخرى ذهبوا الى فدك حصون فدك ايضا تمنعت ثم ان النبي صلى الله عليه و سلم فتح حصون فدك بالصلح فصالحهم ايضا على نفس ا ل ط ر ي ق ة التي صالح بها خيبر ثم فتحت م ن ط ق ة وادي القرى ايضا كانت لليهود كانت ا ل م ن ط ق ة لليهود فايضا فتحت بالقتال بالقتال بهجوم كاسح فتح المسلمون ع ن و ة واخذوا كل ما فيها ثم إ ن يهود تيماء هذا ا ل آ ن كلهم يهود لكن مناطق أ ق ل ش أ ن ا من خيبر يهود تيماء لما سمعوا بكل هذا أ ر س ل و ا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بدفع ا ل ج ز ي ة قالوا ما نريد لا صلح ولا قتال تدفع ا ل ج ز ي ة مقدما فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ففتحت كل مناطق اليهود وبقى اليهود بقى اليهود في ا ل ج ز ي ر ة كل زمان النبي صلى الله عليه و سلم بقوا و زمان ابو بكر و زمان عمر الى ان قتل رجل في خيبر واحد من المسلمين قتل في خيبر فحقق عمر في الامر فما اعترف اليهود قتلوا واحد من المسلمين و ما اعترفوا من الذي قتله قال ان لم تخرجوا ل من قتله اجليتكم جميعا فاصروا رفضوا ان يخرجوا من قتله فاجلاهم عمر فهذا سر خروجهم من خيبر فاخرج يهود دواد القرى واخرج يهود فدك واخرج يهود خيبر كلهم طردهم من ا ل م من د ي ن ا ل ج ز ي ر ة ولم يبقي في ا ل ج ز ي ر ة الا يهود تيماء لمن لا يهود تيماء بالجزيه الباقين بالصلح والحرب اما هؤلاء بالجزيه فلهم الامان لكن الباقين بالصلح نستطيع نخرجهم متى شئنا وجراء خدم عندنا فطردهم عمر كلهم فهذا امر اخراج اليهود من ج ز ي ر ة العرب عاد النبي صلى الله عليه و سلم في الطريق فالطريق رجع النبي صلى الله عليه و سلم فجاءت جاءت فزاره قطفان هذا ع ي ن ه ما خلص الان طمعان فيريد نجم على جيش المسلمين فالنبي صلى الله عليه و سلم عندها لما ر أ ه هذا ما راض يهده ما راض يتركه ي ما زال وراه و راه فامر الجيش ان يتوجه الى عيينه الان توجهوا فلما ر أ ى عيينه الجيش مقبل عليه فر اللي غلب ل ع ش ر آ ل ا ف في خيبر بالحصون فهرب امامه اختب ا ل ق ص ة ا ل ا خ ي ر ة كيف عرفت م ك ة عن فتح خيبر اول واحد من المسلمين خرج من خيبر نحو م ك ة اسمه الحجاج بن علاط كان على الكفر و اسلم لما سمع بفتح خيبر اسلم كان في تلك ا ل م ن ط ق ة دخل ا ل إ س ل ا م في قلبه لما راى ا ل إ س ل ا م يظهر بهذه ا ل ط ر ي ق ة وذهب إ ل ى م ك ة وكانوا يظنون مازال على الكفر دخل م ك ة و ا س ت أ ذ ن رسول الله عندي أ م و ا ل ك ث ي ر ة في م ك ة ف أ ذ ن لي أ ن اخذها قال أ خ ذ ه ا قال ما أ س ت ط ي ع اخذها إ ل ا أ ن أ ك ذ ب قال أ ك ذ ب فذهب الحجاج بن علاط أ و ل واحد يصل من م ن ط ق ة خيبر إ ل ى م ك ة م ك ة ا ل آ ن تنتظر ا ل أ خ ب ا ر ماذا يحدث مع محمد عند خيبر كان يتوقع و ن اليهود يغلبون ع ش ر ة الاف في حصونهم من يغلبهم فوصل الحجاج واستقبله الناس ما وراءك ايش في اخبار قال هزم محمد واسر و س ي ع ت و ن به لكم ففرحت م ك ة فرح شديد و ب د أ ت الاحتفالات العباس بن عبد المطلب كان واقف يسمع للحجاج فسقط وكانت هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم سقط كيف يؤسر النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يقوم حملوه حملا الى البيت فالحجاج قال لهم هذه ا ل ب ش ا ر ة التي بشرتكم بها اعطوني اموالي التي عندكم كانت ا م و ا ل ا عند التجار م و ز ع ة اعطوني اموالكم حتى اذهب واشتري من اسرى خيبر في ابيعهم في العرب قال ونعم ا تستاهل على هذه ا ل ب ش ا ر ة يقول فجمعوا لي اموالي في ثلاث ايام ما كنت اطمع اجمعوها في شهر لكن م ك ا ف أ ة لي جمعوا لي اموالي في ثلاثه ايام يقول خلال هذه الثلاثه ايام العباس اصابه المرض ما يقدر ي ق و م فعندها العباس م ت أ ل م يريد ي ت ص ل ع الخبر فنادى قال جيبوا لي هذا الحجاج بن علاق قال قولي ل قولي ا ل ق ص ة ش و ن صارت كيف التفاصيل قال اخرج من عندك ط ل ع ا ل ل ي عندك فطلعه قال يا عباس والله ان محمد بخير وقد هزم يهود وفتح حصولهم وتزوج بنت ملكهم فطار المرض سبحان الله اكو م ر ا ض ن ف س ي ة طار المرض من العباس رجع صاحي كما كان ف أ ر ا د ان يخرج العباس قال الحجاج يا عباس أ ر ج و ك ما تخرج خلي اجمعوا لي ا م ا ل ي بعدين ق ل لهم إ ذ ا شفتني طلعت اخبرهم فقال لك ذلك ث ل ا ث ايام بس انتظرك وبعدين اخبر قال لما ش ي فجمع كل امواله ث ل ا ث ة ايام ورجع الحجاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الثلاثه ايام لبس العباس احسن ملابس ه كانت الاخبار حتى الان ما وصلت ما وصل ا ل ا الحجاج وقريش في احتفالاتها في ثالث يوم لبس العباس احسن ملابس ه وتزين وتطيب وتبخر وخرج يطوف البيت بهذا、الشيء. بهذه ا ل ص و ر ة قريش جالسه تنظر اليك قال و ا ايه يا عباس انه الجلد عند ا ل م ص ي ب ة التجلد التصبر عند ا ل م ص ي ب ة ها قال لا والله قالوا اذن اين كنت من ثلاث وينك ثلاثه ايام قال لا هذا الحجاج كان ي خ ذ ب عليكم و ا ل ق ص ة كذا وكذا وكذا فما صدقت قريش فجلسوا ينتظرون ما هم صدقين ما جاءت الاخبار الا بعد خمس ايام ف أ س ق ط في يد أ ه ل م ك ة وعرفوا كيف ظهر ا ل إ س ل ا م بهذا الظهور فهذه ق ص ة فتح خيبر ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يقر أ ع ي ن ن ا ب إ ج ل ا ء اليهود من فلسطين كما قر عين النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر اللهم امين بعدما استقرت له ا ل أ م و ر بهذه ا ل ط ر ي ق ة و ب د أ يؤدي بالقبائل استمر في ت أ د ي ب القبائل التي عاندته والتي شاركت في غزو ا ل م د ي ن ة ي ولكن م ا أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا ا ل و ا ح د ة والوفره ومن ذلك س ر ي ة م ش ه و ر ة ب ا س م س ر ي ة ت ر ا ب ة في شعبان من ا ل س ن ة ا ل سابع ة ل ل ه ج ر ة ب ق ي ا د ة ع م ر ومن الخطاب رضي الله عنه أ ر س ل ه م ا ل نبي صلى الله عليه وسلم لتادب قباء ا ل ه و ا ز ن وهم من الذين أيضا شاركوا في الهجوم على ا ل م د ي ن ة لكن هذه ا ل س ر ي ة هذه ا ل س ر ي ة ما استطاعوا أ ن يقتلوا هوازن لهروب هوازن هربوا هوازن كانوا محذرين في طريق ا ل ع و د ة مر عمر بن الخطاب و معه أ ص ح ا ب ه على ج م ا ع ة من خثعم و كانوا من الذين شاركوا أ ي ض ا في الخندق ف أ ر ا د أ ح د ا ل ص ح ا ب ة قال يا عمر ان شئت ادلك على هذا الجمع من خثعم نهاجمهم فقال عمر رضي الله عنه كلا إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم ي أ م ر ن ي بخطئه امرني ب ه و ا ز ن مع أ ن ه يستطيع أ ن يهاجمهم لكن انظر الانضباط الكامل ارسل إ ل ى هوازن لا يقصد غير هوازن فهكذا كان ش د ة انضباط المسلمين ما هي قضايا غزو وغنائم ليس هذا هو الهدف و إ ن م ا هو ضمن خ ط ة النبي صلى الله عليه وسلم يعدها ويوجههم إ ل ي ه ا وهم يطيعون ط ا ع ة ك ا م ل ة توجه النبي صلى, الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس ا ل س ن ة أ ي ض ا في نفس ا ل ف ت ر ة س ر ي ة أ خ ر ى ب ق ي ا د ة أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه إ ل ى بني ف ز ا ر ة و بني كلاب و بني ف ز ا ر ة من الذين شاركوا أ ي ض ا في الخندق ف أ د ر ك أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه بنو كلاب و كان رضي الله عنه مستعدا استعدادا كاملا لهذه ا ل م ع ر ك ة فاستطاع أ ن يقتلهم و استطاع أ ن ي أ س ر منهم و ع ا د ب ا ل غ ن ا ء م ن هذه ا ل س ر ي ة كذلك في نفس الشهر انظروا توالي ا ل أ ح د ا ث بدون ت أ خ ي ر في نفس الشهر أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم سريه الى فدك ليؤدب بني م ر ة بني م ر ة من قبائل غطفان قريبا من ن س ب بينه و بين غطفان و كان ي ر أ س ه م الحارث بن عوف الحارث بن عوف تكلمنا عنه في درس خيبر هو الذي كان ينهى عيينه بن حسن عن, الم... عن المسلمين كان ب د أ يحذر لكن ل أ ن ه كان من الذين شاركوا في الخندق كان لا بد أ ي ض ا من ت أ د ي ب هذه القبائل ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم بشير بن سعد أ ر س ل بشير بن سعد ب ق ي ا د ة ثلاثين رجل إ ل ى ف د ك ليؤدبوا بني مره لكن ل أ ن لان هذه القبائل كانت ح ذ ر ة جدا فكانت تكمن في الطريق كانوا يرسلوا ا ل ك م ا ء باستمرار كانوا خائفين أ ن المسلمين ي ت و ا يؤدبوهم كما يؤدب و القبائل ا ل أ خ ر ى و فعلا استطاعوا أ ن يحاصروا هذه ا ل م ج م و ع ة قبل أ ن تصل إ ل ى بني مره فحاصروهم و ب د أ القتال بينهم ب د أ القتال بينهم بشير بن سعد رضي الله عنه أ ص ي ب أ ص ي ب و فر و فر و دخل فدك ق ر ي ة فدك و كان فيها اليهود و بينهم و بين المسلمين صلح ف ل ج أ إ ل ي ه م ف او و نجا رضي الله عنه بهذه ا ل ط ر ي ق ة ورجا نجا رجل آ خ ر ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحادث أ م ا باقي المسلمين فقتلوه فهذا أ ي ض ا بدأ يعكس ا ل أ م و ر م ر ة أ خ ر ى ب د أ الاعراب يقولون والله هؤلاء يهزمون كانوا يظنون بعد توالي الانتصارات خ انهم ص بعد حيبر أ لا يهزمون ف ا ل آ ن بهذه ا ل ض ر ب ة ا ل م و ج ع ة التي أ ص ا ب ت ثلاثين واحد من ص ح ا ب ة ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه عليه وسلم ب د أ ت القبائل تطمع م ر ة أ خ ر ى في ا ل ه ج و م على ا ل م د ي ن ة في رمضان من نفس ا ل س ن ة في رمضان من نفس ا ل س ن ة أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم مائه و ثلاثين ر ج ل ب ق ي ا د ة غالب ا ل ل ي ف ي لتاديب أ د ي بني ب ع و ل ل ت أ بني عوال و بني ث ع ل ب ة و استطاع أ ن يؤدبهم فعلا و استطاع أ ن يغنم منهم و ي أ س ر منهم و يغنم منهم المواشي و ساق المواشي إ ل ى ا ل م د ي ن ة في هذه ا ل ح ا د ث ة في س ر ي ة غالب ا ل ل ي ف ي هذه كان غالب رضي الله عنه في منتهى الحذر خ ا ص ة بعد ما حدث لبشير بن س ع د في الشهر الماضي فكان يرسل العيون قبل أ ن يسير في أ ي مكان و سار بنفسه ليستكشف خبر بني من ر ب يمر أيضا بني عوال كانوا أ ي ض ا حذرين جدا فكانوا أ ي ض ا يضعون حراس باستمرار على الطريق يقول فوصلت و ارتفعت على تل و كان الوقت وقت هروب ف ا ل ض ر ا م ب د أ يقول فارتفعت على تل و ب د أ ت أ ن ظ ر و إ ل ا هم باستعداداتهم يستعدون لغزو ا ل م د ي ن ة لكن بعدهم يقول و بينما أ ن ا كذلك اذ حارسهم راني لكني ل أ ن ي على تل بعيد ما أ ع ر ف هذا إ ن س ا ن ولا إ ي ش يقول فقلت لزوجتي قال لزوجته يقول و أ ن ا أ س م ع من قربي أ س م ع ه م يقول هذا السواد ما كان على التل ب ا ل أ م س في سواد ما كان على التل بدا أ ي ر ق ب يراقب يقول أ ن ا خائف أ ت ح ر ك يعرف اني أ ن ا موجود فيعرفون ان احنا سنهجم فيقول فانتظرت مكاني و هو خائف من هذا السواد فقال لزوجته ا ت ي ن ي بنبل و سهمين قلت لا حول ولا ق و الا ب ا ه يقول أ ن ا شوفه يستعد ب يضربني لكن خائف أ ت ح ر ك ان ينكشف أ ص ح ا ب ي يقول ف أ خ ذ السهم فرماني فجاء السهم في كتفي و أ ن ا مستغفر قل فما تحرك ت خشيت أ ن يعرف اني إ ن س ا ن فيعرفون امرنا وصبرت يقول فقال لزوجته والله ما أ خ ط أ ت لكن ائتني بالسهم الثاني لا حول ولا قوه إ ل ا بالله يقول ف أ خ ذ السهم الثاني فرماني ف أ ص ا ب ن ي في كتفي فما تحركت فقال والله لو كان زائله لتحرك لو كان شيء فيه روح لتحرك يقول وظليت تعبت مكاني إ ل ى ان ظلمت الدنيا فرحت ل أ ص ح ا ب ه قلت القوم ما يدور ف ه ج م ن ا عليهم غالب بن ل ي ف ضمد و ه ج م أ ي ض ا معهم في ا ل م ع ر ك ة كانت جراحه ليست ق و ي ة و أ م ر ه م ب أ م ر ه قال كل رجلين يسيران معا لا ي أ ت ي ن ي واحد يقول ما أ د و ي وين صاحبي ل أ ن ه هجوم على ق ب ي ل ة ك ا م ل ة وفي الظلام فخشي أ ن يفقد أ ص ح ا ب ه وفعلا تم الهجوم ونجح الهجوم و غنم المؤمنون الغنائم كما ذكرنا وحدث حادث صغير ذلك أ ن رجل من هؤلاء من بني عوال ب د أ يستهزئ ب ا س ا م ة بن زيد ويسب ا ل إ س ل ا م ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ف أ س ا م ة ما صبر فهجم عليه ففر الرجل ف ب د أ أ س ا م ة يرجع فجاء هذا الرجل و ب د أ يسب أ س ا م ة ويسب ا ل إ س ل ا م مره ث ا ن ي ة ويستهزئ فما صبر أ س ا م ة وهجم عليه وكان صاحبه واحد من ا ل أ ن ص ا ر فيقول يا أ س ا م ة دعنا نمضي اتركه قال ما اترك وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم فظل وراءه وهذا يستهزئ ويسحب حتى أ و غل بعد و ا ل أ ن ص ا ر ماهو ت ا ر ك ل أ م ر غالب بن ليث قال لا تترك صاحبك المهم ثم إ ن الرجلان هجم عليه هذا مرداس بن نهيك الذي كان يسب أ س ا م ة أ د ر ك ه أ س ا م ة عند شجره فرفع عليه السيف و ا ل أ ن ص ا ر رفع السيف ر د ا ن ا يقتلانه فقال الرجل في هذه ا ل ل ح ظ ة بعدما كان يسب الاسلام ي س ب رضى الله عنه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ف ا ل ا ن ص ا ر قبض السيف ما ضربه اما اسامه ن ز ل علي فقتله فالانصاري قال يا اسامه ا ق ت ل ت بعدما قال لا اله الا الله م ح م د رسول الله قال انما قالها خوفا من السيف ما رايت يسب الاسلام ي س ب رسول الله ما شفتك لما شاف السيف وغراسه ذكرها و ج ع الرجلان الأنصاري اخبر ل أ أ ن ص ا ر ي غالب بن ليف فنادى أ س ا م ة قال يا أ س ا م ة كيف قتلته وقد قال لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله قال إ ن م ا قالها خوفا من السيف واضح ا ل م س أ ل ة كان يسب ا ل إ س ل ا م قبل ل ح ظ ا ت لما شاف السيف وغراسه يريد ي ن ج وقالها فغالب توقف في هذه ا ل م س أ ل ة رجع و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أ خ ب ا ر ا ل س ر ي ة و أ خ ب ر ه بما فعل أ س ا م ة فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أ س ا م ة قال يا أ س ا م ة كيف ق ت ل ت وقد قال لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله قال يا رسول الله إ ن م ا قالها خوفا من السيف قال أ ش ق ق ت عن قلبي اشد ا ر كيف تعرف أ ن ه قالها خوفا من السيف يمكن ا ل إ ي م ا ن دخل في قلبه في هذه ا ل ل ح ظ ة أ ي ن تذهب من لا إ ل ه إ ل ا الله يوم ا ل ق ي ا م ة قال يا رسول الله إ ن م ا قالها خوفا من السيف قال أ ي ن تذهب من لا إله إ ل اله ا ل يوم الا ق ي م من ة أين تذهب ل الله إ ه إ ا ا ل ل يوم القيامه ة أين ت ذ ب من لا إله إلا الله, يوم القيامة؟ الله من يقول و م ا ل ي ي ا م ة ق أ س ا م ة ما زال يرددها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أ ن ي أ س ل م ت في ذلك اليوم ل أ ن ا ل إ س ل ا م يمسح ما قبله فتمنيت أ ن هذه ا ل م ع ص ي ة أ و هذا الذنب الذي ارتكبته كان ا ل إ س ل ا م ي بعده حتى يغفر لي ه ولم يشارك ح س ا م ه بعد ذلك في قتال أ ي من المسلمين حتى لما حدث ف ا ل ف ت ن ة بين المسلمين يقول أ ن ا أ ع ل م أ ن علي على الحق لكني بعدما فعلت مع مرداس لا أ ر ف ع سيفي في وجه مسلم فكان درس تعلمه نحن ا س لنا الظاهر من الناس, لنا الظاهر من الناس. نتعامل مع الناس بظاهرهم القلوب بيد الله عز وجل هو الذي يحكم عليهم اذا ر أ ي ن ا منه تصرف بعد هذا يثبت كفره شيء ثاني لكن م دام هذا هو آ خ ر شيء عندنا فنتعامل معه على الظاهر وهذا ش أ ن ا ل إ س ل ا م في تعامل مع الظاهر الله سبحانه وتعالى يحكم على النوايا نحن لا نحكم على النوايا استمرت السرايا والحملات النبي صلى الله عليه وسلم في شوال في نفس ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة ل ل ه ج ر ة بشير بن سعد اللي كان أ ص ي ب في شعبان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شفي أ م ر ه م ر ة أ خ ر ى أ م ر بشير بن سعد على ر أ س ث ل ا ث م ا ئ ة رجل هذه ا ل م ر ة على ر أ س ث ل ا ث م ا ئ ة رجل حتى يؤدب يؤدب بني مره م ر ة ث ا ن ي ة الذين قتلوا أ ص ح ا ب ه وجرحوه فتحرك رضي الله عنه ا ل آ ن عند ث أ ر من هؤلاء قتلوا أ ص ح ا ب ه فتحرك نحوهم م ر ة أ خ ر ى بعد شهرين فقط ا ل م ر ة لم يكن م ع ه ثلاثين رجل و إ ن م ا ث ل ا ث م ا ئ ة رجل ل ي ش كامل معه فتحرك رضي الله عنه و سار حتى وصل إ ل ى هذه القبائل و استطاع استطاع ان يهجم عليهم و هم غافرين فقتل فيهم و شرد فيهم و غنم النعم و ا ل إ ب ل و وال اخذ ا ل أ م و ا ل و رجع انتقم لما فعله بنو م ر ب ي هنا الحارث ابن عوب بن عوف رئيس بني مره ب د أ يتفكر يقول والله امر محمد هذا قد ظهر خيبر وفتحها وقريش و ص ا ل ح ه والقبائل يؤدبها و ا ح د ة و الاخرى نحن انتصرنا عليهم قبل شهرين قتلنا ثلاثين رجل الان فعل بنا ما فعل ف ر أ ى ان يدخل في الاسلام ثم ذهب الى عيين بن ح ص ن رئيس غطفان فما زال يحاول حوينا أ ن ه قد ظهر أ م ر محمد نكون معه ونغنم أ ح س ن ما نكون نحن ا ل غ ن ي م ة فما زال يقنعه فاقتنع ع و ي ن ا بن ح ص ن واتفق الرجلان أ ن ي ذ ه ب إ ل ى ا ل م د ي ن ة فيسلما ا ل آ ن سيد بني مره وسيد غطفان من أ ق و ى القبائل ا ل ع ر ب ي ة فتوجها نحو ا ل م د ي ن ة في الطريق يقدر الله سبحانه وتعالى شيء وهم ذاهبين إ ل ى ا ل م د ي ن ة إذ واحد من س ا د ة العرب اسمه فروه بن ه ب ي ر ة ذاهب إ ل ى ا ل ع م ر ة فالتقى مع الحارث بن عوف وعييل بن ح ص ن ما ش أ ن ك م ا قالوا رايحين مسلم قال اصبرا لا تستعجل أ ن ا رايح ا ل ع م ر ة خليني أ ش و ف ايش ا ل أ خ ب ا ر في م ك ة ف إ ن ر أ ي ت أ ن أ ه ل م ك ة عازمين على قتال محمد ما هو صح تسلموا ا ل آ ن انتظروا ا ل م ع ر ك ة بين قريش وبين محمد وبعدها قرروا أ م ا إ ذ ا شايفين أ ن ه م مسلمين فعندها ممكن تسلموا قالوا نعم ا ل ر أ ي فانتظر الرجلان ينتظران فروه بن ه ب ي ر ة ذهب فروه بن ه ب ي ر ة اعتمر وكان على الكفر وكان الكفار يعتمرون ويحجون فاعتمر والتقى مع س ا د ه قريش و س أ ل ه م ما الخبر عندكم ماذا تنوون في هذا الصلح بينكم وبين محمد ق ا ل ولكن ا انما نتقوى به ع ى قتاله هذا الموضوع ص ل ح ا لكننا نريده د نجمع هو ان ا يكون مؤاويا ر ع ن د في هذه ا ل ف ت ر ة نوفل ك و ن م ع ا و ي ة ا في ا ل ي د ب ن ي بكر ج ا ي ض ا ل ى م ك ة ويستمع مع س ا د ة م ك ة ي ح ر ض ه م أ ن يتعاونوا معه على قتل خ ز ا ع ة خ ز ا ع ة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ح د ي ب ي ة ب ن ي بكر هؤلاء حلفاء قريش وبين خ ز ا ع ة وبني بكر عداء فروى ابنه بير حاضر ف ر أ ى نوفل بن م ع ا و ي ة ي ح ر د قريش و قريش ماشى معه بالكلام ما تنكر عليه فعرف أ ن ا ل أ م و ر م ق ب ل ة على قتال و على حرب ليست صلح هذا صلح هش فعندها ذهب واخبر عيينه بن ح ص ل و الحارث بن عم و فقال لا نؤجل اسلامنا ا ذ ا اذا الامور هكذا نؤجل اسلام فما اسلمه و الا كانوا مقبلين على الاسلام تمرت سرايا ك ث ي ر ة لكن من اهم ما حدث بعد هذا في هذه ا ل ف ت ر ة في شوال في هذه ا ل ف ت ر ة نفسه النبي صلى الله عليه و سلم دعا الناس ل ل ف ر و ج معه ل ع م ر ة القضاء ا ل آ ن مر حوالي س ن ة على صلح ا ل ح د ي ب ي ة فدعا الناس من يريد أ ن يخرج إ ل ى ا ل ع م ر ة ا ل آ ن مسموح لهم دخول م ك ة فجاء كل الذين كانوا معه في ا ل ح د ي ب ي ة الف واربعمائه رجل إ ل ا الذين قتلوا وخرج معه من غيرهم ستمائه رجل فكان الفين واحد الذين ذهبوا ل ع م ر ة القضاء النبي صلى الله عليه وسلم امر بحمل السلاح على ا ل ا ب ل فجاءه ابو بكر قال يا رسول الله اليس العهد بيننا وبينهم الا ندخل م ك ة بالسلاح قال نعم قال فما بال السلاح امرت ان السلاح يحمل قال يا ابا بكر اني اخشى الغدر قال والعهد قال نحن على العهد لن ندخل الحرم بالسلاح يبقى السلاح خارج الحرم لكن معنى السلاح اذا احتجناه موجود هذه ا ل ف ط ن ة ما نسلم ل أ ع د ا ء ن ا والله ص ل ا ل ل ل ي وسلم خلاص سلمناهم كل شيء كلا الامور ليست هكذا المؤمن فطن كيس فلا بد ان يحذر فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ معه السلاح وصل المؤمنون الى م ك ة م ك ة خرجوا ينظرون ر أ و ا السلاح فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بال السلاح اليس العهد بيننا وبينك لا تدخل بالسلاح قال نحن على العهد السلاح يبقى خارج م ك ة وفعلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلاح خارج م ك ة ب ح ر ا س ة مائتين رجل وبعدين بدلهم يعتمرون وارسل الذين اعتمر لكن مائتين رجل يحرسون السلاح مستعدين يدخلون م ك ة يوزعون السلاح على المؤمنين في أ ي ل ح ظ ة عند أ ي ل ح ظ ة غدر السلاح موجود جاهز للاستعمال فكان هذا من حضره صلى الله عليه وسلم لما أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يدخل ا ل آ ن قريش ما تريد مشاكل وتريد ا ل م س أ ل ة تنتهي ب س ر ع ة و ما تريد الخبر ينتشر بين الناس ف أ م ر أ ب و سفيان أ ه ل م ك ة أ ن يخرجوا من م ك ة قال اخرجوا لاحد يجلس في م ك ة ف ب د أ الناس يخرجون يجلسون على الجبال المحيطه من م ك ة ثم إ ن ه م أ ش ا ع و ا اشاعه قالوا هؤلاء اللي جايين من ا ل م د ي ن ة أ ص ا ب ت ه م الحمى الحمى الصفراء ح م ى ا ل اللي هي ا ل م ع د ي ة فلا أ ح د يبقى في م ك ة لا يعدى فالذين كانوا ما خرجوا ا ل آ ن لما سمعوا بهذه ا ل ا ش ا ء ه خافوا من المرض فخرجوا من م ك ة وما بقي في م ك ة إ ل ا بعض س ا د ة قريش صفوان بن أ م ي ه عكرمه بن أ ب ي جهل كم واحد رفضوا الخروج من م ك ة هؤلاء بقوا في م ك ة دخل المسلمون م ك ة مكبرين ومهللين ملبين ب ت ل ب ي ة الاسلام اول م ر ة الان يدخل م ك ة بعد هذه السنين والنبي صلى الله عليه وسلم اول م ر ة يدخل م ك ة من سبع سنين فكانوا في منتهى الفرح بطوافهم وتلبيتهم وسعيهم وعمرتهم هذه ع م ر ة القضاء لما بدا الطواف النبي صلى الله عليه وسلم سمع ب ا ل ا ش ا ع ة ان المسلمين فيهم حمى ف أ ر ا د أ ن يثبت أ ن ه م ما فيهم شيء فقال رحم الله امرئا أ ر ا ه م اليوم من نفسه ق و ة ثم النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ثوبه وجعله تحت إ ب ا ط ة ا ل أ ي م ن وكشف كتبه ا ل أ ي م ن هذا يسمونه في ا ل ع م ر الاطباع و أ خ ذ يرمل صلى الله عليه وسلم والرمل هو المشي السريع أ ق ر ب إ ل ى ا ل ه ر و ل ة مع تقارب الخطا يعني ما هو مسافات ب ع ي د ة مع هز الكتفين وهذا ا ل أ م ر ما يستطيع انسان مريض يفعله ما يستطيع يفعله إ ل ا القوي و ث ل ا ث أ ش و ا ر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا و ا ل ص ح ا ب ة يفعلون معه ذلك وقريش تنظر من على الجبال فقالوا والله ما بهم حمى ولا شيء ما يفعل هذا مريض وصارت س ن ة ا ل س ن ة ا ل آ ن في أ و ل طواق عند القدوم أ ن ا ل إ ن س ا ن يرمل و يطبع يكشف كتفه ا ل أ ي م ن هذا ب ا ل ن س ب ة للرجال فقط و يرمل أ ي ض ا الرمل ب ا ل ن س ب ة للرجال فقط فيفعل هذا و ما عدا ذلك بعد ما ينتهي يغطي كتفه و يطوف و كذلك في كل طواف ليس هناك رمل إ ل ا في طواف القدوم فقط في أ ث ن ا ء الطواف أ خ ذ عبد الله بن أ ب ي ر و ا ح ي يرفع صوته ب أ ب ي ا ت شعر وكان ش ا ع ر ف ب د أ يرفع صوته ب أ ب ي ا ت الشعر خلوا بني الكفار عن سبيله إ ن ي شهدت أ ن ه رسوله حقا وكل الخير في سبيله نحن قتلناكم على ت أ و ي ل ه كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله عن ابيات الشعر فيها تحدي نحن قتلناكم نحن ضربناكم نحن نزير رؤوسكم فهنا عمر بن الخطاب غضب قال يا ابن ر و ا ح ة ما هذا الذي تقول ليش غضب عمر لسببين أ و ل ا أ ن ه ينشد الشعر في الطواف والطواف ع ب ا د ة و ص ل ا ة فكيف ينشد فيه الشعر و ا ل أ م ر الثاني ا ل آ ن المسلمين يطوفون مجردين من السلاح ما عندهم سلاح وهذا يهدد هؤلاء الكفار نقتبناكم وضربناكم فخاف أ ن يستفز قريش فتهجم قريش بهذا التحدي والمسلمين عزل فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر قال يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إ ن ي أ س م ع سمعت كلام وشعر عبد الله بن ر و ا ح ة ثم قال يا ابن ر و ا ح ة قل الان قل بصوت عالي لا إ ل ه إ ل ا الله وحده صدق وعده و ن ص ر عبده و ع ز جنده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده يعني استبدل أ ب ي ا ت ك بهذا ف أ خ ذ عبد الله من ر و ا ح ة يرفع بها صوت ه فصارت سنه ف ا ل س ن ة أ ن ه ا ل إ ن س ا ن لما يعتمر يقول هذا و خ ا ص ة على الصفا والمروه خ ا ص ة على الصفا والمروه يقول هذه الكلمات من س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نحر والنحر الذبح في ا ل ع م ر ة س ن ة وليس بواجب لكن فيه أ ج ر عظيم فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ونحر ا ل ص ح ا ب ة ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل إ ل ى قريش قال اسمحوا لي أ ن أ د خ ل ا ل ك ع ب ة ائتوني بمفتاح ا ل ك ع ب ة أ د خ ل داخلها ف أ ر س ل و ا إ ل ي ه قالوا لا هذا ما هو في العهد ما اتفقنا تدخل الكعبه ة وجزء من ا ل ع م ر ب ا ل ن س ب ة الى الناس ساده م ك ة يفتح لهم الباب ويدخلون لكن تعنتوا فلما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا بلال اصعد على ا ل ك ع ب ة واذن فصعد بلال تسلق استار ا ل ك ع ب ة وصعد فوق ا ل ك ع ب ة واخذ يؤذن وقريش تنظر اذان الاسلام الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن لا إ ل ه الا الله أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله ب د أ يؤذن فوق ا ل ك ع ب ة وقريش تنظر فهنا قال اكرمه ابن أ ب ي جهل وكان ما زال على الكفر حتى ذلك الوقت قال قد أ ك ر م الله ابا الحكم إ ذ لم ير ى هذا العبد يؤذن فوق ا ل ك ع ب ة يعني أ ب و أبو الحكم ابو ل ح ك م أ جهل الله رحمه إ ن ما شاف هالعبد يؤذن فوق ا ل ك ع ب ة من غرورهم وكان أ ذ ا ن بلال في منتهى ا ل أ ذ ى ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م كيف يؤذن ب أ ذ ا ن ا ل إ س ل ا م فوق ا ل ك ع ب ة فكان أ ش د من دخول ا ل ك ع ب ة ع ل ي ه م انتهت الثلاثه ايام كما هو الاتفاق أ ن ه م يجلسون في م ك ة ثلاثه ايام صلى المؤمنون وتعبدوا عند ا ل ك ع ب ة واعتمروا في ن ه ا ي ة ث ل ا ث ة أ ي ايام م ا ل ن ب صلى ل ل عليه ل ه و س كان يريد أ ن يبقى ز ي ا د ة فلما جاءه ع ك ر م ة وكان موفدا من قريش أ ن ه خ ل انتهى ص ا الوقت غادر فقال يا ع ك ر م ة هل لك ب أ ن ت أ ك ل معي فتكون ضيفي اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أ ن يؤخرهم يعطوهم ن ف ر ص ة أ ك ث ر لجلوس في مكه قال ليس لي ح ا ج ة في طعامك اخرج عن أ ر ض ن ا فهنا سعد بن ع ب ا د ة ما صبر قالت ليس قال ليست لكم إ ن م ا هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم و ب د أ يشتم اكرمه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشتم احد في رحالنا ما تشتم هو عندنا عيب ولو كان عدو بس ما تشتم ه فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ امر بالتجهيز للرحيم هنا ج م ا ع ة من سفهاء قريش ل ي ش و ا من ا ل س ا د ة من السفهاء الذين لا يرون أ ن هذه العقود لها ق ي م ة و... و يرون أ ن ه يستغلون أ ي ف ر ص ة خلل في هذا العقد قالوا ا ل آ ن ا ل ع م ر انتهت والاتفاق بيننا وبينهم أ ن ه م يعتمرون فاعتمروا ف ا ل آ ن انتهى العهد فبداوا يعدون ا ل ع د ة للهجوم على المسلمين والعهد ليس فقط ا ل ع م ر العهد أ ن تضع الحرب عشر سنوات لكن هؤلاء السفهاء أ ر ا د و ا أ ن يستفزوا المسلمين بهذه ا ل ط ر ي ق ة و ي ب د أ و ا القتال فلما راهم النبي صلى الله عليه و سلم أ ر س ل إ ل ي ه م واحد قال لهم إن شئتم جئنا بالسلاح لهم شئتم إن خرج ا مكة و ق النبي ت ا ما كانوا يدرون هؤلاء السفواء ما كانوا يدرون إن السلاح موجود. ما عندهم سلاح فلما سمعوا خافوا وفروا ا ك ذلك م موجود ظنهم عندهم يدرون يدرون إن ن خرج ل صلى الله عليه وسلم من م ك ة وخيم خارج م ك ة وهناك حدث حادث صغير ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى قيل الوليد ابن الوليد ا بن ا ل م ق ي ر ة وقيل وهو ا ل أ ص ح أ ب ا ن ابن الوليد الى ا ل م غ ي ر ة فقال له يا أ ب ا ن أ ي ن خالد خالد ا بن الوليد أ ي ن خالد إ ن لخالد عقلا يهديه له عقل رجل فطن وذكي وعاقل فكيف لم يهده ي عقله إ ل ى ا ل إ س ل ا م هذا ا ل إ س ل ا م يخفى على أ ح د وهل يخفى ا ل إ س ل ا م على أ ح د وصاحب الذكاء كيف يخفى عليه ا ل إ س ل ا م ولئن كانت شروكته معنا لنكرمنه ولنقدمنه هذا الكلام خارج م ك ة ف أ ب ا ن ص ر بهذا الحديث فكتب ر س ا ل ة إ ل ى خالد و أ ر س ل ه ا إ ل ي ه في م ك ة قال يا خالد إ ن لك عقلا يهديك وما عاد ا ل إ س ل ا م يخفى على ذي عقل فتعال و أ س ل م ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرك بخير وقال ل إ ن جاءنا لنكرمنه ولنقدمنه فجاءت ر س ا ل ة أ ب ا ن إ ل ى خالد ف ق ر أ ه ا فوقع ا ل إ س ل ا م في قلبه لكنه ما أ س ل م بعد ما زال يفكر في أ م ر ا ل إ س ل ا م رجع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة في هذه ا ل ف ت ر ة كان عمرو بن العاص جاء إ ل ى م ك ة و ب د أ يستعد ا ل ه ج ر ة من م ك ة ي أ خ ذ أ غ ر ا ض ه ل ل م د ي ن ة ل أ ن ه كان قد أ س ل م كما ذكرنا على يد النجاشي من ا ل ح ب ش ة مسلم ف ر أ ى خالد قال, قال الى قال ا ل م د ي ن ة قال وقد صبوت قال بل اسلم ت وذكر له ان النجاشي اسلم فتعجب خالد و د أ ي س أ ل عن الاسلام فدخل الاسلام اكثر في قلب خالد حتى ا ط م أ ن الاسلام في قلبه فاسلم وكذلك اسلم رجل ثالث من ساده قريش عثمان بن ط ل ح ة في م ن ز ل ة خالد و م ن ز ل ة ع م ر بن العاص بهذه ا ل م ن ز ل ة بين أ ه ل م ك ة ف ع ز م ا ل ث ل ا ث ة على ا ل ه ج ر ة معا و فعلا مع ب د ا ي ة ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة ل ل ه ج ر ة هاجر هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة هاجر ا ل ث ل ا ث ة فلما راهم النبي صلى الله عليه و سلم ث ل ا ث ة قادمين كبر و قال رمتكم م ك ة ب ف ل د ا ت أ ك ب ا د ه ا أ ح س ن شباب م ك ة جاءوكم خالد بن الوليد و ع م ر بن العاص و عثمان بن ط ل ح ة معا ً يسلمون أ ي فتح هذا ل ل إ س ل ا م ثم زاد الخير على المسلمين فجاء و ف د في جماده ا ل أ و ل من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة ل ل ه ج ر ة جاء و ف د إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم من خ ز ا ع ة يعلن إ س ل ا م خ ز ا ع ة خزاع الذين حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ح د ي ب ي ة ا ل آ ن دخل فيهم ا ل إ س ل ا م أ ك ث ر ه م ليس كلهم على ا ل إ س ل ا م لكن أ ك ث ر ه م دخلوا ا ل إ س ل ا م فجاءت ا ل آ ن ق ب ي ل ة وانضمت إ ل ى المسلمين فزاد هذا من ش و ك ة ا ل إ س ل ا م بعد ع م ر ة ا ل ق ض ي ة أ و ع م ر ة القضاء يسمونها القضيه او يسمونها القضاء النبي صلى الله عليه وسلم بدا أ يرسل ل ل ر س يرسل الرسل إ ل ى الملوك حدث حادث صغير قبل وصول ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى هرقل النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل د ح ي ة الكلب ي رضي الله عنه إ ل ى هرقل أ ث ن ا ء ذهاب د ح ي ة الكلب ي إ ل ى هرقل كانت في أ ح د ا ث تحدث في الشام كان هرقل نفسه قيصر وكان قيصر م ل ك في ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة اللي هي ا ل آ ن اسطنبول كان يحكم من هناك والشام تبع له و مصر تبع له كل هذه البلاد ت ا ب ع له فكان مقره في ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة لكنه في هذه ا ل ف ت ر ة كان في الشام وسبب قدومه إ ل ى الشام أ ن انه في ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة ل قبل هذا كان الروم قد انتصروا على الفرس في م ع ر ك ة ع ظ ي م ة التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك بسنين غلبت الروم في أ د ن ى ا ل أ ر ض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضعه سنين فكان قبل ع د ة سنوات الفرس انتصروا على الروم في ا ل س ن ة هذه التي سبقت هذه ا ل ر س ا ل ة الروم رجعوا وانتصروا على الفرس كما وعد الله سبحانه وتعالى فهرقل كان قد نذر أ ن ن ا إ ذ ا انتصرنا على الفرس أ ح ج من ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة إ ل ى بيت المقدس ماشيا فلما انتصروا فعلا وفى بندره وجاء من ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة إ ل ى ا ل بيت المقدس طهره الله من اليهود جاء ماشيا فوصل إ ل ى بيت المقدس في الطريق ر أ ى رؤيا ر أ ى رؤيا ر أ ى أ ن ملكه يزول على يد قوم مختونين فلما وصل س أ ل العلماء و ا ل أ ح ب ا ر الذين هناك من ي خ ت ت م في هذه البلاد فقالوا لا ي خ ت ت م إ ل ا اليهود فعزم على قتل كل اليهود ولو فعل لخلصنا منهم لكن ربك يقدر ش ي ء آ خ ر ا ل آ ن ب د أ يعد ا ل ع د ة ليذبح كل اليهود الموجودين ل ي في الشام حتى لا تتحقق ا ل ر ؤ ي ة في هذه ا ل أ ث ن ا ء بينما هو يستعد لذبح اليهود إ ذ قبض على واحد من العرب وهو سارق قبض و ا على عربي سارق في الشام ففتشوه فمن ش د ة تفتيشهم له عروه فوجدوه مختونا قالوا أ ن ت يهودي قال لا قالوا من أ ي ن قال من العرب قالوا أ ن ت العرب تختتنون قالوا نعم ف أ خ ب ر و ا هرقل قالوا اصبر في واحد في ناس غير اليهود يختتنون في هذه ا ل أ ث ن ا ء شوف تقديرات الله عز وجل كان أ ب و سفيان و م ع ه س ا د ة ج م ا ع ة من س ا د ة م ك ة كانوا في ت ج ا ر ة في الشام فهرقل ب د أ يحقق مع هذا السارق ي س أ ل ه ما ش أ ن ك م من أ ن ت م قال العرب معروفين هل حدث عندكم شيء قال نعم ظهر عندنا رجل يقول أ ن ه نبي هرقل عنده علم بالكتاب ب ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ويعلم أ ن هذا زمن نبي فشك في ا ل أ م ر ب د أ ي س أ ل ه ي س أ ل ه كل ا ل إ ش ا ر ا ت تشير إ ل ى أ ن ه فعلا هذا هو النبي المذكور عندهم فقال ائتوني بعرب من قوم هذا الرجل محمد ف س أ ل و ا من في الشام موجود من قوم محمد وجدوا أ ب و سفيان ف أ م س ك و ا وساده قريش اللي معاه و جابوهم الى هرقل إ ل ى قيصر ف س أ ل ه م قال لهم و هذا الحديث في البخاري الحديث السادس في البخاري ف س أ ل ه م هرقل قال أ ي ك م أ ق ر ب إ ل ي ه نسبا فقال أ ب و سفيان أ ن ا أ ن ا أ ق ر ب واحد نسب كان يلتقي معنا ا ل ب ي صلى ل ل ه ع ل ي ه و س ل م في الجدل ا خامس قال أ ن ا أ ق ر بهم إ ل ي ه ن س ب ا فقال ج ل س و ا ف ج ل س و ا و أ م ر أ ب و سفيان أ م ر أ ب ا سفيان أ ن يجلس أ م ا م ه م و قال إ ن ي سالك ئ عن أ م و ر ف أ ج ب ن ي و ك ل م م ع ا ل ذ ي ن م ع ه قال ف إ ن ك ذ ب فردو ا علي ه جلسهم وراه و قالوا إ ذ ا كذب في أ ي شيء ردوا عليه يقول أ ب و سفيان فوالله لو كذبت ما ردوا عليه لمكانتي بينهم ما يردون عليه لكني سيد من سادات قريش أ ت ن ز ه عن الكذب ا ل س ا د ة ما عيب يكذبون أ م ا م الناس ف ب د أ ي س أ ل قال كيف نسبه فقال أ ب و سفيان هو فينا ذو نسب يعني له شرف و مكانه قال فهل قال هذا القول منكم أ ح د قط قبله هل في أ ح د ادعى ا ل ن ب و ة فيكم قبله قلت لا قال فهل كان من آ ب ا ئ ه من ملك هل كان واحد من آ ب ا ء ملك فقلت لا قال ف أ ش ر ا ف الناس يتبعونه أ م ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال ي ز ي د و ن أ م ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أ ح د منكم سخطه لدينه أ ح د من هؤلاء الذين اتبعوا محمد هل يرجع عن دينه بعد أ ن يدخل فيه قلت لا ما عرفنا أ ح د دخل في هذا الدين و رجع عنه قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أ ن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا وانا ايجل عام في صلح ا ل ح د ي ب ي ة قلت لا و ن ح ن فيه من معهم في م د ة نحن بيننا وبينه صلح لا ن دري ما هو فاعل فيها هذه ا ل م د ة م ا ن د ر ي هل يغدر ولا ما يغدر م ا ن د ر ي يقول ما وجدت ك ل م ة ادخلها أ ط ع ن فيها إ ل ا ه ذ ه ولا ا ل ب ا ق ل ما ذ ا ت دخل ثم قال فهل قاتلت مو قلت نعم قال كيف كان قتالكم إ ي ا ه فقلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا ي أ م ر ك م فقال أ ب و سفيان ي أ م ر ن ا يقول ع ب د ا ل ل ه لا ت ش ر ف به شيئا واتركوا ما يقول آ ب ا ؤ ك م و ي أ م ر ن ا ب ا ل ص ل ا ة والصدق والعفاف و ا ل ص ل ة فقال للترجمان كان واحد يترجم بينهم فقال ل ل ترجمان قل له قل ل أ ب ي سفيان س أ ل ت ك عن نسبه فذكرت أ ن ه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها و س أ ل ت ك هل قال أ ح د منكم هذا القول فذكرت أ ن لا فقلت لو كان أ ح د قال هذا القول قبله لقلت الرجل ي أ ت ي بقول قيل قبله يقلد من قبله و س أ ل ت ك هل كان من آ ب ا ئ ه من ملك فقلت لا فقلت لو كان من آ ب ا ئ ه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أ ب ي ه و س أ ل ت ك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أ ن يقول ما يقول فقلت لا فقد أ ع ر ف أ ن ه لم يكن ليذر الكذب عن الناس ويكذب على الله يترك الكذب عن الناس ويكذب على الله ما هو معقول و س أ ل ت ك أ ش ر ا ف الناس يتبعونه أ م ضعفاؤهم فقلت أ ن ضعفاء الناس يتبعونه وهم أ ت ب ا ع الرسل أ و ل من يتبع الرسل ليس ا ل س ا د ة أ و ل من يتبعهم ضعفاء و س أ ل ت ك ايزيدون أ م ينقصون فذكرت أ ن ه م يزيدون وكذلك أ م ر ا ل إ ي م ا ن حتى يتم يظل يظهر يظهر حتى يتم و س أ ل ت ك ايرتد أ ح د منهم سخطه لدينه بعد أ ن يدخل فيه فذكرت أ ن لا وكذلك ا ل إ ي م ا ن حين ت خ ا ذ ط بشاشته القلوب و س أ ل ت ك هل يغدر فذكرت أ ن لا وكذلك الرسل لا تغدر و س أ ل ت ك بما ي أ م ر ك م فذكرت أ ن ه ي أ م ر ك م أ ن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و ي أ م ر ك م ب ا ل ص ل ا ة والصدق والعفاف ثم قال ك ل م ة ع ظ ي م ة قال ف إ ن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين سيحكم حتى يصل م ل ك إ ل ى هذا الموطن وقد كنت أ ع ل م أ ن ه خارج انتظر هذا النبي ولم أ ك ن أ ظ ن أ ن ه فيكم فلو أ ن ي أ ع ل م أ ن ي أ خ ل ص إ ل ي ه لو أ ظ ن أ ن ي أ ق د ر أ و ص ل إ ل ي ه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده انظر ا ل آ ن قيصر يتكلم سيد الروم و ا ح د ة من أ ع ظ م الدول في العالم يقول ولو كنت عنده لغسلت قدمي أ ن ا أ غ س ل أ ق د ا م النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ب و سفيان لما خ ر ج ت أ ن ا واجتمعت مع الوفد اللي معي ا فقلت ل أ ص ح ا ب ي والله لقد أ م ر أ م ر ا بن أ ب ي كبش كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم يعني ظهر أ م ر ه حتى صار هرقل يخافه ايش هذا يقول أ ب و سفيان عن نفسه فوقع ا ل إ س ل ا م في قلبي عندئذ يقول في تلك ا ل ل ح ظ ة ب د أ ا ل إ س ل ا م يدخل في قلبي ما أ س ل م بعد لكن هذا أ و ل ب د ا ي ة لين عند أ ب ي سفيان لما ر أ ى هرقل يلين بهذا اللين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ف ت ر ة كان قد أ ر س ل د ح ي ة للكلب ي وصل دحيى بعد أ ب و سفيان م ب ا ش ر ة شوف التقديرات نضع ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى هرقل يقول فيها صلى الله عليه و سلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إ ل ى هرقل هذه هذه ا ل ر س ا ل ة على حقيقتها هكذا م ح ف و ظ ة أ ث ر ي ة هذه نفس ا ل ر س ا ل ة و المتحف البريطاني أ ث ب ت أ ث ب ت نسبتها إ ل ى القرن السابع الهجري يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ا ل هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاكاريين اي الفلاحين ل أ ن كان أ ك ث ر الروم يعملون بالزراعه ة ويا أ ل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم نعبد ألا إلا ل ل سواء بيننا ا وبينكم نعبد هرقل ولا ن ش ك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله شيئا يتخذ ولا دون تولوا من فإن ف و و اشهدوا ا بأننا م س لما ن ترجمت له هذه الرساله خ ا ص ة بعد ل ق ا ء مع أ ب ي سفيان والسؤال فهنا ب د أ يفكر ب د أ يفكر ثم انه رجع الى الانجيل ب د أ ي س أ ل عن العلامات شاف كل العلامات منطبقه على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى د ح ي ة وقال يا د ح ي ة خذ هذه ا ل ر س ا ل ة خذ هذه ا ل ر س ا ل ة واذهب بها الى صفاطر صفاطر رئيس القساوسه اعلم واحد عند المسيحيين في ذلك الزمان و كان مع قريش كان مع هرقل مع قيصر في رحلته هذه الى الشام و كان معه كبار القساوسه كلهم حاجين معه فاخذ يحيى ا ل ر س ا ل ة و ذهب بها الى صفاطر اعلم علماء النصارى ف ق ر أ ه ا صفاطر فاهتز و ب د أ ي س أ ل ذحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه وظل يساله يساله بتفاصيل ش د ي د ة ف أ خ ب ر ه ومازال ي س أ ل و ي س أ ل وهذا يجيب على كل شيء حتى انتهت أ س ئ ل ت ه فقال قد علمت أ ن هذا زمن ن ب ي ولم أ ك ن أ ظ ن أ ن ه يخرج فيكم معشر العرب أ م ا إ ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله و أ س ل م صفاطر رضي الله عنه صفاطر جمع علماء النصارى فاجتمعوا فجلس معهم صفاطر و ق ر أ عليهم ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها دحيى وذكر لهم كل العلامات وجاء ب ا ل أ د ل ة من ا ل إ ن ج ي ل على أ ن هذا هو النبي فلما جاب لهم كل الادله وظهر لهم كل العلامات قال فاني ادعوكم إ ل ى الاسلام واني اشهد أ ن لا اله إ ل ا الله وان محمدا رسول الله هنا خاف النصارى قالوا اذا عرف الناس ان صفاتر اسلم يتركون دين المسيح فقام هؤلاء القساوسه فقتلوا صفاتر فمات شهيدا رضي الله عنه الان امر النصارى ا ح ت ز هرقل محتار ماذا يفعل دحي الكلب بلغه مقتل صفاطر فجاء الى هرقل قال ما العمل قال والله لصفاطر اعز عندهم مني مكان الصفاطر عندهم اكبر من مكانتي فاذا قتلوه هذا ما اطاعوه انا يطيعوني لكن اصبر ثم إ ن ه أ م ر أ ن يجمع هؤلاء القساوسه و يجمع أ ش ر ا ف و أ ع ي ا ن النصارى فجمعوا له في القصر ف أ م ر ب ا ل أ ب و ا ب أ ن تغلق و جعل عليها السلاح ثم هم جالسين إ ل ى ا ل آ ن ما خرج لهم قيصر بينما هم في هذا المكان اذ خرج قيصر لهم من شرفه من ب ل ك و ن ة فوقف لهم ف ق ر أ لهم ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه و سلم وذكر لهم العلامات التي في الانجيل و ا ل أ د ل ه على أ ن هذا هو النبي المرسل ثم قال و أ ن ا أ ش ه د هذا قيصر ا ل آ ن قال و أ ن ا أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ف أ س ل م و ا فنخر القساوسه و ب د أ و ا يركضون نحو ا ل أ ب و ا ب يريدون يهربوا قيصر أ س ل م فتحوا ا ل أ ب و ا ب ما استطاعوا الابواب م غ ل ق ة و عليهم السلاح فاجتمعوا م ر ة أ خ ر ى ا ل آ ن و قيصر ينظر إ ل ي ه م ثم قالوا و الله ما نترك دين المسيح و لو قتلتنا جميعا ا ل آ ن قيصر صار بين نارين إ ذ ا قام عليه هؤلاء و أ ن ص ا ر ه م ليس له ملك فصار بين الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ظلت نفسه تتنازعه ثم إ ن ه قال أ م ا إ ن ي ما أ س ل م ت و لكني كنت أ ر ي د اختباركم لما ر أ ي ت أ ن أ م ر محمد قد ظهر خفت على دينكم ف ر أ ي ت أ ن أ خ ت ب ر ك م و أ ش و ف مدى صلاه ب دينكم أ م ا إ ن ي وجدتكم على دينكم لا تتركونه و أ ن ا معكم ف أ م ر ا ل أ ب و ا ب أ ن تفتح فسروا ل ق و ل ة قيصر و ارتد وكان فعلا ل ل إ س ل ا م يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل ا ل إ س ل ا م في قلبه ثم ارتد رجع خوفا على الدنيا ثم إ ن ه جاء ل د ح ي ة و أ ع ط ى د ح ي ة الهدايا و ع ط ا ه دنانير الذهب ه د ي ة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله أ ن ا قلت هذه ا ل ق و ل ة عشان لا يزول ملكي لكن انا ا ل إ ي م ا ن في قلبنا اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله رجع دحي ة ب ا ل ر س ا ل ة هذه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و أ ع ط ى النبي صلى الله عليه وسلم الزمانين وقال يقول لك قيصر أ ن ه أ س ل م لكنه أ ظ ه ر الكفر حرصا على ملكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ك ل م ة ع ظ ي م ة قال كذب عدو الله ليس بمسلم غلبته الدنيا هذه حقيقته ليس كالنجاشي حقيقه أ ن غلبته الدنيا ثم أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنانير أ ن توزع أ ن توزع بين فقراء المسلمين لكن هذه كاتب هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل أ و ل ى وانظروا ماذا فعلت بواحد من أ ع ظ م ملوك ا ل أ ر ض